فَذَلِكَ الذي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَذَلِكَ الذي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ فَذَلِكَ الذي يَدُعُّ الْيَتِيمَ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 فذلك الذي يَدُعُّ اليتيم وَلَا يحب على طعام المسكين فذلك الذي يَدُعُّ اليتيم وَلَا يحب على طعام المسكين فذلك الذي يَدُعُّ اليتيم